بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذه التراته في تفسير القران العظيم امام الحافظ بن كثير الله تعالى ذلك قراءتنا الشيخ الرحمن ابن عبد العزيز موسى وفق الله لنا قال الشارح رحمه الله تعالى في تتمه تفسيره على قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتليهم الانبياء الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بحتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلقوه ولكن يشبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظني وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من, فتن وإن من فتنته أن يأمو السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتمبد وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت فإن من فتنته أن بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمد وأمده خواصر ودره ذروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما فإنه فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابها إلا لقيته نقب الملائكة نقب. نقب ولا نقب نظر القاموس نقب الحمد لله والصلاة والسلام وعلى صلى الله عليه وسلم ما قرأه الطالب على شيخنا نقب نعم هكذا قرأ نظر القاموس يا قال شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا حفظ الله الخوارق للصالحين والأنبياء وكذا للمنحرفين فلأنبياء آيات وهي التي تسمى معجزات والأوائل يسمونها آيات والتي على يدي الصالحين كرامات وللمنحرفين أحوال شيطانية انتهى كلامه ولشيخ الإسلام ابن تيمي رسالة في ذلك ماتعة تسمى به بي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أتى فيها رحمه الله تعالى على أقسام هذه الخوارق للعادات الثلاثة نعم, نعم. فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته حتى ينزل صلتة صلتة أنه عليه الدجال يدخل كل مكان إلا مكة والمدينة على سيوف ملائكة معهم سيوف يمنعونهم من الدخول وأما الرافضة والمنافقون والكفار الذين في هذه البلدان فإنهم ترجف المدينة ثلاث رجفات فتخرج ما بها من المنافقين فيتبعون المسيح الدجال يتبعه سبعون ألفا على رؤوسهم الطيالسة يعني اتجاه من اليهود المنافق ترجف المدينة ثلاث رجفات فتلقيه خارج المدينة فيتبع الدجال والعياذ بالله أما أهل الإيمان فيبقون في المدينة وفي مكة نعم وهذا دليل لك يذكر العلماء في فضل سكن مكة والمدينة نعم <تصفيق> اتكلم ماذا؟ سلطة. هم؟ سلطه لا سلطه نعم نعم ان ولا ان نقبوا اه يبقى نقب لا ياتيهما من نقب من انقابها نعم نعم جمع انقاب ونقاب نعم كما في كتابنا قرات وفي القاموس لقب بالسكون نعم نعم إلا مكة والمدينة فإنه لا يأكيهما من نقب من نقاب من نقب نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتدا حتى ينزل عند الضريب عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العكر. فقالت أم شريك بنت أبي العكر بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قالهم قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام الصبح فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهطرة ليقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى عليه السلام يده بين كثفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرفت شيخنا وفقه الله عيسى عليه السلام من أفراد هذه الأمة المحمدية وهو أفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِهُ وَحِكْمَهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّخٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ الآية <تصفيق> انتهى كلامه وذكر الحفظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في باب من اسمه عيسى ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام ولذلك يلغز اهل التراجم يقولون نبي من هذه الأمة المحمدية يعنون بذلك عيسى ابن مريم عليه السلام وصحبته متى في ليلة المعرات حيث لقي النبي النبي عليه السلام بهذه الليلة ليلة المعرات نعم فإذا انصر فقال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح وراءه الدجال مع سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى والساج وساج كلهم ذو سيف محلى وساج انظر الساج قال أحد الطلاف في هذا الدرس هو الطيلسان الأخضر نعم انظر القموس ساج نعم نعم طبعة الشعب في نسخة الشعب العامش نعم نعم نعم كلهم دوسيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب لد الشرقي عند باب لد الشرقي قال شيخناه في فلسطين نعم في فلسطين باب نعم نعم فيقتله ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغردق فإنها إلا الغرق فإنها إلا الغرق فإنها سبحان الله اليهود يغلسون هذه الأشجار ويصدقون بهذا الخبر حتى يختبئوا خلف الشجر إذا نادى إذا قامت الحرب بين المسلمين واليهود قطع الله دابي الرحمة واليهود قوم سوء قوم بوت نعم إلا الغرق دا فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهود هذا في زمان عيسى عليه السلام يقع هذا في زمان نبي الله عيسى عليه السلام نعم إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال, فتعال اقتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة كالشررة نعم قال شيخنا في صيح مسلم اليوم كالسنة فلا تغرب الا بعد سنه ويوم كشهر ويوم كجمعه يتذكر يعني يوم تطلع الشمس ولا تغرب الا بعد ما يساوي 63 يوم في زماننا ويوم كشهر ويوم كجمعه ويوم كايامكم هذه نعم نصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابه الآقر حتى يمسي فقيل له يا نبي الله كيف نصلي في ذلك الأيام القصار وهذا دول على أنه في الفتن لا ينشغل الإنسان بإثارتها والظهور لها وإنما ينشغل كيف ينجو كيف ينجو منها بالعبادة والصلاة والذكر والصبر نعم قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا نعم قال شيخنا من هذا أخذ العلماء حكم البلاد التي يطول نهارها أو ليلها فيقدرون للصلاة قال أيضا وصوا من هذا أخذ العلماء حكم البلاد التي يطول نهارها أو ليلها فيقدرون للصلاة قال والصلاة يعني بين الفجر والظهر مثلا يعد مثلا ربع اليوم أو خمس اليوم في الأيام التي يوم كسنة يقدر بهذه الطريقة وبين الظهر والعصر كذا يقدر كنسبة أيضا نعم هذا يدل على أهمية الصلاة حتى أنه مع ظهور هذه الآية الآية الدجال والنبي عليه الصلاة يتكلم في شأن الصلاة أيضا مع أن الفتنة فتة عظيمة جدا وعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يترك الصلاة حتى وهو في حال الغنى والصحة والأمن والأمان والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله ووجد في بعض البلدان كما نحكي بعض الإخوة يعني أكثر الناس لا يصلون إلا بعد سن الستين سنة وهذا شيء عجيم جدا ما علاقة الصلاة بالستين سنة والسبعين سنة إذا بلغ الإنسان فهو مكلف إذا بلغ الحلم مكلف بكل الشريعة كل الشراء السمين ما بعض الناس يعتقد فاليمنعون الشباب إذا دخلوا المسجد لا جمعة ولا غير الجمعة قبل ثمانية عام في بعض البلدان نعم يظنون أن هذا صغير لا يدخل المسجد أسامق هذا الجوش هو في هذا العمر أسامق بسيد رضي الله عنه نعم قال <تصفيق> <تصفيق> ابن كثير رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمة حكما أدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويقتل الخنزير المقصط هو العادل بخلاف القاصط فهو الجائز وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة والمقصط يعني العادل المقصطون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء فالفعل أقصط الرباعي اسم الفاعل منه مقصط يعني عادل والفعل قصط الثلاثي اسم الفاعل منه قاصط يعني جائر وضع يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة يدقه يعني يكسر يكشر الصليب عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقصط في الأرض يعدل ويضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام يقبل من اليهود والنصارى يومئذ إلا الإسلام أما في الدنيا فإنهم قبل أن هذه الآية مخيرون بين الإسلام أو الحرب أو الجزية نعم نعم الطيلة الأسوال الأخضر أو الأسود يعني يقتل ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير وترتفع الشحناء والطباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل وتنزع الوليد وتنزع حم حمة يعني السم الحمة يعني السم منه دواء لا رقية إلا من عين أو حمى يعني ذوات السمم كالعقرب ونحوها نعم نعم نعم وتنزع كل حمى, حتى حتى وتنزع كل, ذات حمى. وتنزع كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده وتنزع حمى كل ذات حمى وتنزع حمى كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحياة فلا تضره فلا تضره, فلا تضره لا النافية لا تأثير لها في الفعل المضارح أما النافية فإنها تؤثر تجزب الفعل المضارح نعم وتفر الوليدة الأسد فلا يضربها فلا, يضرب فلا, يضرب فلا يضرها نعم ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم من, من السلم من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كثاثور كثاثور الفضة نعم وهو الخوان وقيل قصط من القصة القصة الفضة قصط القصة قصط وقيل هو الخوان انظر فاثور فاثور الفضة يعني خوان خوان الشي يوضع عليه الطعام نعم. تنبت ونباتها كأهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنبي فيشبعهم نعم. ويجتمع النفر على الرمان فيشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدريهمات قال يا رسول الله وما يرخص الفرس ما يرخص قل يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا الى له فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها تحرث كلها تحرث الارض كلها كلها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 ثلثين نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة التالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله فقيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ فما يعيش فقيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتزبيح والتحميد ويجي ذلك عليهم مجرى الطعام قال شيخنا ليس عليه هذا دليل وهذا حال أهل الجنة فهذا اللفظ وريب لأن هذا في الدنيا للملائكة فهم لا يأكلون <تصفيق> ليس عليه دليل وهذا حال أهل الجنة فهذا اللفظ غريب لأن هذا في الدنيا للملائكة فهم لا يأكلون انتهك له الحديث في أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس أهل الجنة قال ابن ماجة سمعت أبا الحسن التنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يدفع, أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب المؤدب ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى, حتى يعلمه الصبيان في الكتاب هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه ولبعضه شواهد من أحاديث أخر ولنذكر حديث من أح... النواس من أحاديث أخر من أحاديث أخر ولنذكر حديث النواسم سمعان فهنا لشبهه بسياقه هذا, الح... بسياقه هذا الحديث قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا أبو خيثامة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم يوجد حديثان لرفاتلون من اليهود نذكرهم حديثا به ولا تقوم حتى يغادر المسلمون اليهود طيب عطيه معك عندك يا شيخ احمد من ذلك ما راهم مصر من ذلك ما رواه مسلم وحديثه نافع وسالم من, من, من, حديث نافع. من حديث نافع وسالم من ذلك ما رواه مسلم من حديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم الحجر حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله وله من طريق سويل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم فيقتلهم المسلمون حتى فيقتلهم المسلمون حتى فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود قال الشيخ نوفل الله الدجال غايه الكذب والمحدثون يعدونه اسوا احوال المجروحين فيقولون خلان دجال انتهى كلام نعم هل ايه اذا الخوان او الطستو نعم نعم ولنذكر حديث النواسي بن سمعان هنا هنا لشبهه بسياقه هذا الحديث قال مسلم الحجاج في صحيحه حدثنا أبو خيثمان زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر بن جابر الطائع في نسخة حدثني لم يذكر يحيى بن جابر وهذا خطأ والصواب كما قال نعم حدثنا يحيى بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني جبير أبيه جبير بن الحضرمي انه سمع النواس بن الكلابي ح محمد بن مهران حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن عن يحيى بن جابر عبد الرحمن بن جبير أبيه جبير بن عن النواس بن سمعان قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غادات فخف فخف فخفض فيه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفه حتى ظنناه في طائفه النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله لكرت الدجال غدات فقفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء, فمرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه, شا إنه شاب قطط شاب قطط قال شيخنا قطط ليس فيه جعودة نعم نعم نعم رحنا في الشعب رحنا نعم عند الصحيه مسلم رحنا عندك رحلنا عند الصحيه مسلم نعم بجو الشعب رحنا نعم نعم إنه شاب قطط وعينه طافية كأني كأني, كأني أشبهه يعبد العزة ابن قطن من أدركه منكم فليقر عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج يعني يشعر إنسان أن يحفظ أوائل سورة العشر آيات العشر آيات من سورة الكهف أولها فإنها تقيه بإذن الله فتة الدجاج نعم نعم أشبهه إنه خارج خلت بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثته في الأرض وما فما لبثه في الأرض هكذا في الشام لبثته ما في مسلم في الشعب لبثته ماذا عندك يا أكرم في الشعب مسلم لبثته ورحنا ولا رحلنا رحنا في مسلم رحنا عند رحنا في مسلم عند رحلنا صح رحلنا قلنا يا والله رسول والله الله اللفث واللبث كله نعم. قلنا يا رسول الله وما لفثته في الأرض قال أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسن أتك فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله قال شيخنا أقدر له قدر كل 24 ساعة 5 سنوات فيقدروا هذا المقدار عند ظهور الدجار يعني نسب نعم يعني نحن نصلي كل 24 ساعة خمس سلوات فنحسب ما بين الأشياء إلى الفجر كم نسبة هذا من الـ 24 ساعة الخمس أو السلس مثلا فكذلك يكون ما بين الأشياء والفجر في هذه الأيام الطوال نعم قلنا يا رسول الله وما إسراءهم في ألمانيا وأظن في فرنسا أحيانا في وقت معين من الزمن من السنة يأتي على الناس ربما يصل الليل أو النهار, النهار إلى عشرين ساعة إلى عشرين ساعة ويكون الليل أربع ساعات فقط في ألمانيا فرنسا أيضا يقع هذا في بعض أشهر السنة ها ها ها هنا السويد والنرويج نعم الله في قال استدبرته الريح على قوم به له السماء فتروح عليهم ما وأسبغه ذروعا وأمده خواصر يعني الماشاة تسرح وسمي المسرح لأنه مكان تسرح فيه الباء سبحان الله إن شاء الله أن يسمى الراقصون مكان رقصهم مسرحا وصدقوا صدقوا <تصفيق> نعم ثم يأتي, القوم... ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخبة فيقول لها أخي جي كنوزكي فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتثلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية, رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل يتهل الوجه ويضحك فبينما هو كذلك إذ الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرود بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأت رأسه قطر مهرودتين يعني ثوبين مصبغين وصفرة ثوبان مصبغان وصفرة واضعا كفيه واضعا كفيه على أجنحة, أجنحة ملكين إذا تقطع رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ وهي قال شيخنا حجار كريمة جمان كاللؤلؤ تحذر من هجمان كاللؤلؤي ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه الا مات ونفسه ونفسه ينتهي حين ينتهي ونفسه لا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي ترقه طرق نفسه نفسه نفسه وفي نسخه نفسه أفضل نفسه نعم. نعم. إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطل فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى عليه السلام قال السحر. شيخنا حفظه الله هذه فتن وابتلاءات وإلا فإنه لا يقدر على شيء فإنه لا يستطيع أن يزيل النقص الذي في عينه في عينه عفوا أن أحدى عينه كأنها علبة طافية أعور العين لا يستطيع أن يزيل النقص الذي في عينه ولا الكتابة التي بين عينه ثم بين عينه كافر أو كافارا فمكتب على وجهه وعينه عورا كأنها علبة طافية فكيف ولست ان يزل العيب الذي عنده فكيف يدعي نعم. نعم ثم ياتي يس عليه السلام قوما ولا عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه فبينما هو كذلك اذ اوحى الله عز وجل الى عيسى ان قد اخرجت أن قد أخرجت عبادا لي, لي لا بد إذا نعم. عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لا يداني لأحد بقاتلهم بقتالهم لا يداني يعني لا قدرة قال شيخنا العبودية عبادا لي العبودية العامة وهي عبودية القهر قال الله عز وجل وان كل من في ان كل من في السماوات والارض إلا آت الرحمن عبدا وهي لا تنفع هذه انتهى كلام هذه العبوديه العامه لانها ليست عن حب ورغبه وانما هي عن قهر وسلطان لا تنفع الإنسان في الاخره التي تنفعها للعبودية الخاصة وهي عبودية الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل نعم فالكافر عبد لله ولكنها عبودية عامة يعني تحت قهر الله عز وجل وسلطانه وهذا لا ينفع إنما ينفع عبودية الذل والخضوع نعم اذ اوحى الله عز وجل الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لا يدان لاحدهم بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور حرز عبادي الى الطور فحرز عبادي الى ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى واصحابه يمرون على البحيره اولهم يشرق واخرهم لا الماء من كثرته ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون نعم تأثير عدد كثير جدا نعم ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حد... هكذا ويحصر قال شيخنا في النسخه ويحضر وهو خطا نعم. ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى, حتى يكون رأس الثورة لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف نعم. النغف, النغف قال شيخنا وهو مرض نعم. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا فرساء قال شيخنا أي هلك نعم يرسل يعني إليهم النغف يعني المرض مرض في أعناقهم لأنهم لو أعناقهم عن طاعة الله و سأتي الحديث أنهم لحينما يرمون استهام جهة السماء يقصدون ذات الرب جل وعلا فتعود إليهم وقد أصابها الدم فتنة لهم فيقولون أصبنا والعياذ بالله في فيسلط الله عجرهم دويبة صغيرة تصيبهم بهذا النغف ولا يستطيعون لها دواء فيهلكون ومعالد كثير جدا حتى تنتن الأرض من رائحة أجساد ثم تمثل السماء بإذن الله ف تنظف الأرض منه نعم كما سيئتي نعم نعم فيصبحون فرسة كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يشدون في no. الأرض موت يهبط يعني من الجبال نعم no. نعم no. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبن إلا ملأه زهمهم زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا فالشيخنا هم قوم كثر مثل الجبال فلا يستطيع الناس نقلهم تمتل الأرض منهم أنت كلامه تمتل الأرض منهم أعداد كثيرة جدا يصب على الناس نقلهم في أماكن الزبالات وهكذا أو يعني في أماكن بعيدة عن أذية الناس فيبقون نعم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأنناق البختي فتحملهم, فتحملهم فتطرحهم فايت شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت, بيت, مدر, يكون منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها فيغسل الارض يتركها كالزلفة. قال شيخنا اي كلمه ا في روايه كالزلقه في القاف في مسلم انظر لعلنا نجدها في مسلم نعم نعم نعم ماذا قرأ ها لا. لا يكن منه بيت يعني يصيب الكل نعم نعم ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت لا, مت... لا يكن ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت, نه. نه. نه. لا لا منه بيت مدن ولا وضر الله متع لا ويغسل الأرض حتى يتوكهاك الزلفة ثم يقال للأرض أخرجي تمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويكون كبير جدا حتى أن قشر الرمانة وقحف الرمانة يستظل الناس به ويأكل الجماعة من الناس الرمانة الوحدة نعم ويبارك, ويبارك الله في الذسل حتى ان اللقحه من الابل لا تكفي اللقحه ناو نا نا. حتى ان من الابل لا تكفي من الناس واللقحه من الفل يعني الجماعات الفيام اي الجماعات الكثيره نعم واللقحه من الفم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك اذبعث الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباط فتقبض روح كل مؤمن وكل مؤمنه وكل مسلم قال الشيخ هذه الريح بعد فتره من الزمن نعم ويبقى شرر الناس يتهارجون يتهارجون فيها تهارج الحمر فأليهم تقوم الساعة يعني يتناكحون في الأسواق كالبهائم نعم نعم ورواه الإمام أحمد وأهل السنة من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة حتى إذا فتحت جوج ومأجوج الآية قال شيخنا حذر الله خراب الكون يكون بذهاب الإيمان والتوحيد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله انتهك له ولعل نقف عند هذا الحد